يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُمْطِلُوا أَعْمَانَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَطَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ چلؤ لو تؤمنوا وتتقوا يوتكم دنہ ولا میوست اموالكم ان تسالكموها فيطفئكم كبخا ولو يخرج ضغانا كنت ها اولاء استدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ول پلوسی غيركم ثم لا پو من بسم الله الرحمن الرحيم ان فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُؤْفِرَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ خَيْرٍ بِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ طَرِيقًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرْكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي ثَرَّ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ يَزَادُونَ إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ من تحتها للهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين ومن بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود سَمَاوَاتِ وَالارْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ كَاشِفًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَتَهُ وَأَصِيلًا إِنَّ الذين إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكت فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فتنوتيه أجرا عظيماً سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَوْفِ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا أَمْ يَرُدُّ أَذْهَبَ بِكُم ضَرًّا وَرَادَ بكم نفعا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 وزدنا ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكفرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يغفر يشاء ويعذب من يشاء وكان الله وفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انفلقتموا إلى مغانما لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل كلا لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يبقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم لبأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذركم عذابا ليس على لعما حرج ولا على لحرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها لنهار ومن يتولى نعذبه عذابا